بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع هدكرا ام 114. وما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى 115. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى 116. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مطبوعه مطهره بايدي سفرة كرام برره قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره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 ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تظهرها قترة اولئك هم الكفرة الفجره